صبر يا قلبي صابر على حكم الزمن الزمن صبر يا قلبي صابر صبر يا قلبي يا صابر على حكم الزمن اللي صار بقدرك ربنا القادر مصون اللحظ والأسرار صبر يا قلبي على حكم الزمن اللي صار صبر يا على حكم الزمن اللي صار بقدرك ربنا اللحد والأسرار بقدرك ربنا القادر اللحد والأسرار يا مهجتي أحبك يا منال خاطر ولب مهدي يا haber, habib, şuf, ana, ve mehmet, halil, kedar. وقلبي في الهوى صبار، أنا على حكم الزمن صابر وقلبي في الهوى صبار. من الحساد يا سادر من الحساد يا سادر يريبي يارف الأسرار Eğer geldiğin sabar, sabar, sabar, صابر صبر يا قلبي يا الصابر على حكم الزمن اللي صار اصابر على حكم الزمن اللي صار صبر يا قلب اصابر على حكم الزمان اللي صار بقدرك ربنا القادر مصون اللحظه ولا ضرر بقدرك ربنا القادر مصون اللحظه ولا ضرر